نيجي بقى لايه تعريفهم لما نقول في ده عباره عن ايه عن نوع الاستماتس اورجرز يبقى ان نوعين فيت سايتودس ونوع سايتودس ايه كمان الدايركت كيف تدع بنعلمه كنور من بلاستيك يعني حاجة مليئة مش حاجة بنعين بارشوية بطول الصورة of theoboethic cells الارجين بتاعهم من السلسل overproduction of all cell lines with usually one line in particular يعني انا لما نشوف البلد كون البلد كون في الوسيل بتاعتهم هالنائج اللي في انكريز والاربس اولي والبلايس والبلايس والبلايس والبلايس والبلايس بعمل السل لايس التلاتة كليز لكن كل واحده من الديزيز ستول بتبقى واحده وان سيل لاين بارتيكولار يعني ايه يعني في واحده من السيل لاينز دول هي اللي بتبقى ماركت دي لان هي اللي بتبقى اللي افكتد ستيمبل بتاع الجين او بتاع ان كل واحده كلهم بس مثلا سيم اللي مثلا كرونيك مايلويد لوكيميا دي هو الماركيت للانكريز يعني فوق ال100000 لكن نلاقي مثلا بين 500 600000 الار بي سيز بوزن نورمال او اوفر نورمال كده نيجي بقى البوليسايسيميا اللي هي بتاعه الار بي سيز هنلاقي مني الار بي سي انكريز الوايت بلاد سيلز هنلاقي انكريز ذا نورمال وفي بس مش الماركيت انكريز بتاع لما يكون هو اللي افكتت زي كرونة ميلويد بكيومة. يعني معظمهم بعد وقت بيحسب فيبروزز تنمره بعد سنين من او يعني وقت بسيط حسب كل الغزيز من بتاعه ومعظمهم بيرجع يقري بقى كيومة ميلويد وكيومة. لأ. يعني فيبروزز ده هيحسب هيحسب. بس تجريب تعمل تفرق من عيان لعيان. ماشي لكن الاليوكيميا مش كلهم هيقلبوا في اير ممكن يفضلوا على طول في يزيد اللمى موجودين فيه ما يتحولش الى في المايل وبعضهم بيقلب يبقى في المايل ايه هي او الوصفات بتاعتهم الماتوريشن احنا قلنا هنا ان هو مايلو بروليفريك من الفونوا يعني فليز نمبر اوف هنا الكاراكتر بتاعي تزيل دول الجروب كلها وان وانزا سين لاين وانزا ازهر سلعة. خلاص? يبقى انا لازم هلاقي الكاون دي في العيانين ده. طب هل الكاون ده لما يبقى الكاون دي بقى ده افكتب ولا ايه افكتب? افكتب معنا هنا ان اللي يصنعه وجمره بيطلح في القهرة بلاطة. امتى يبقين افكتب كاون دي لما يبقى افكتب لما لما يبقى افكتب زي الثلاسيميا وزي البي 12 وانا شاخذ ان شاء الله بعد شويه اللي هو المايل ديسبليزيا برده بيبقى فيها ان افكتيف ريستو ديسمات فهنا بيبقى افكتيف بدليل ان في انكريس في النمبر في بريفيرال بلاد في الريد والجرانول والبلتليتس فريكوينت اوفر لاب اوف الكلينيكال واللاب والمورفولوجيك فايندنج يعني هم بينهم وبين بعض الاربعه ديزيز اللي احنا هناخدهم هنلاقي ان هم بس بيبقى مللي في وان لاين هو اللي واخد ومن الموليكولر لو حصل اوبرلاب نقدر نقول ان ده ده دي سي ام ايد دي بولي سياسيميا يعني لو بالمورفولوجي والكلينيكا لمقدرناش يترقه الموليكولر هيتبرقه. خلاص؟ ريكوسايتوزيس رومبوسايتوزيس انكريز ديميجاز وفايبروزيس وارجانو ميجالي هما دول الميل فاينينج بكل بأيه في الاربعه. فباكس فلينو ميجالي ايه سببه؟ ايزر. السيكوستريشن فيكسس بلاد يعني ايه المارو عمال يصنع وايت بلتس كتير وبليتس كتير وار ار بي سيس كتير هتروح فين؟ هبقى شوية في سيركيليشن وهيعطي الاسبلين اللي هو اوريدي بيحصل فيه سيكوستريشن فهتزود حجم الاسبلين والليفر اكسترا بيظهر في الفايبروز الناس اللي عندهم ماير وفايبروزس اوريدي المارو بقى طب بودي ادنيك فور سيلز. هيعمل ايه? هيتلع تاني زي ما كامل في الفيتا لايك. <تصفيق> يصنع السيلز دي في الاسبرين. يقوم حجم الاسبرين يزيد. او اللي <تصفيق> <الـ تصفيق> فريان. لو كيميك امفلترت لو هو خلاص بقى تحول لأكيوت. او في نفس الستيج تكونت بتاع الوال فلق سيلز ده انتريز. فهيقعد فين? هيرجع يقعد برضو في الايه? في الاسبرين. فده الحاجات اللي بتخلي حجم الاسبرين عند العينين دول يبقى تبليل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا مش لازم يبقى فيلك عشان انتيك سيكوستيشن يعني حبس البلط جوه وتكبر بقى البلط ده في ايه لكن لما يبقى فيها ديफेक्ट يعني انها ماكرو في في جسيتوس سيستم ماكرو بتاعهم الاولد كلاسيكيشن كانوا الاربعه دول سي ام ال اللي هي الكرونيك مايلوجنوسيكيميا وكل بيرا والاسينشال ثرومبوساسيميا والانجوجينك ميلويت ميتابلازيا او المييروفيبولز. اسميه نفس الاسم. انجوجينك ميلويت ميتابلازيا او مييروفيبولز. طيب ايه الفرق بقى? ده الجديد ده اللي احنا هنطفض. اللي فات ده ده كان قديم من حد الفين يعني حد قبل الفين من الفين ده اللي احنا بعينا ماشيين علي البقى. نجي مع التراسفكيشن بتاعي اللي هو المايلويد نيو بلاسم عملو لها لكل المايلويد مع بعضا حطوا لكيوت مايلويد لوحدها والمايلو ديس بلاسطف لوحده وبعدين المايلو بروليف راتب نيو بلاسم شايفين اللي في الاخر دي؟ قبل كده دي فاكرين لما ماليت لكم كان مالي لا في الجديد اسمها مايلو بروليفيرتيف نيوكلياس يبقى اول فرق ده تعالوا بقى في العدد كده هي رقمها 3 فهي من 1 لحد 9 ثاني في القديم اربعه جروبس بس هنا 9 ديزيز الكرونيك مايلوجما سلكيميا والثريسي سييميا اللي هم الاربعه اللي كده والاسينشال ترومبوسايتيميا والبرايمري مايلير كمان حاجه هنا البرايمري مايلو فيلوس كاذبات الانزيم فينيكس وايلويد ميتابليزيا او مايلو هنا بقى الاسم بتاعها برايمري مايلو فيلوس كرونيك إزينوفيليك إزينوفيليك احنا خدنا هايبر ايوزينوفليك سيندروم اللي هناخد درس في دول الاربعه الكرونيك نيتروفليك لميه دي بالظبط زي دي بس اللي فيها ان مفيش السيلز اللي انكريز مني النيتروفيل مش مايلويد برو زي ما احنا هناخد في السي ام ال فلقوا هنا ان الكاونت مني في النيتروفيل لكن بقيه السيلز نورمال فسموها كرونيك نيتروفليك ولما عملوا لها ما فيهاش الموليكولر بتاع الكرونيك خلاص فعشان كده حطوها في ايه ديفرنت كاتيجوري كرونيك لوكيميا هي اللوكيميا ومن دي واقفه بس مش قادره احطها في وجه كاتيجوري من دول فسمها نوت اذروايز كاتيجوريز ماست سيل ديزيز انتوا عارفين البيزوفيل لما بتدخل التشو بتبقى ماست فبيطلع منها انواع من اللوكيميا فراحوا عملوا له جوب لوحدها اسمها ماست سيل ديزيز الان كلاسيفايد ده يعني ما ينفعش احطه لا في 8 ولا 7 ولا 6 مش لاقي له مكان يحط فيه فحطه ان كلاسيفايد ان احنا نعرفه مايل والريتراتيف اللي هم دول لا تحفظ القياس اشمل كله لكن احنا هناخد بس الاربع ده ان شاء الله ناخد بالان دي اس نيجي بقى لاول قدما قلنا المطلعة على الكرونيك ميلايك. الريد سالي هتدينا الريد سالي هتدينا الريد سالي سينيا روبرا هي اسمها جدا. الريد روبرا دي عدد ان اسمه الاربسيس بلياتين. وميجا كيروسائي هتدينا الـ e اللي هي الاسسينشيال درونجو سايدوزيس. وبنفس الوقت هايبقى لها رول هي اللي بتاع البداية في الامنورماليتي في الميرو في البروزيس بتبقى الميجا كيروسائي. بتبقى الميجا ستس وهي اللي بيجي من الفيبروكلاس بتعمل في المرض. عشان كده الرئابة الفيبروزيز برضو بيبقى تبع المييلو اه تبع الايه الميجي كيروسا. يبقى الميجي هنا بيديد حتين. الاسمشل وهي برضو الميجي كيوسايت. طيب. الكورونيك ميلويد بيكيميا سبعينة مئة من, من الحالات ممكن يتحول بأفيوت ميلويد بيكيميا. يبقى الموصد فيهم. ان هي تقلب بأفيوت هي مين؟ كلنا نتذكره الميلون. البوليس ياسيبيا مفيرا ممكن تقلب الأبيوت والميلو في البروزيس. الـ ET ممكن تقلب بس تشوفه هنا النسب وعيلة جدا. أكتر نسبة في الـ AMFL. CML والميلو في البروزيس. أي واحدة فيهم ممكن تقلب يعني تبقى تأخذ الصورة بتاعت مثلا other disease من نفس البروزيس. وكلهم ممكن في الأخر يعملوا في البروزيس. وممكن كلهم يعملوا أبيوت ميلو في البروزيس. خلاص؟ يبقى هما مشتركين في البروزيس. المشتركين ان هم ممكن يبقى اكيد ما ومشتركين ان هم كلهم بيعدوا في الكروزس زي ما قلنا ان هي المايلو بريفراتيف نيو بلازم دي تايب اوف ديز اوردر اوفن يعني انا لما ابص على السي بي ان الوايت بلت كاونت هو المارك الانكريز يبقى دي بتاع الكرونيك مايلويد كيما لما ابص فيها والاقي ان الار بي سي هي اللي ماركت انكريز والهيموجلوبين والهيماتوكريت تبقى دي بتاعه البولي سايتيمي لما الاقي بقيه الحاجات الثانيه ايزر مايلد انكريز لكن البليتس هي اللي ماركت انكريز يعني واسر ميليونز او اكتر فدي احنا بنقول عليها بتاعه الاستينشال ثرونجوسيتس خلاص طب لما الاقي الابر هاند للفايبروزس يعني كل المره فايبراس تيشو وابص على البريفيرال بلاد الاقي الليوكو اوريس موفاستيك ومعان إسبرينوميجالي تبقى دي بتاعك البرايماري مييل وفيبرولوس. خلاص؟ باكرين ليكو أوريسيوبلاستيك. Okay. باكرين ليكو أوريسيوبلاستيك لقادشان باكرينه. باكرين ليكو مويد راكشن. ايه ايه ايه ايه. ما ودفل تحتيني. بتقصناك باللي بعد عارضيني. واحدة واللي هو كأوليسرو بلاستيك باتيوه روايك بلاد سلس معايها نيوكريتو الأربيسيس في كريفة البلاد. بلاس؟ مهم جداً تعرفوا كل واحدة من دول طلع ايه؟ يعني التذيش اللي تعملوا بيه. الميلوين بدينا الحرونيك ميلوين ميلوينس أو ميلوستيك في فيميا والأوليسرويب بيطلع الوليسي سيسيميا والميجاكي في فينو سيسيميا بدينا الفيبروبلاست ومايرو فيبروسيس ولكن الفايبروبلاست دي جت المارو لان الميجالوسايت فيها ديسبلازيا وعددهم كتير جدا فطلعت حاجه اسمها بليتلت درايفد جروس فاكتور هناخد دلوقتي البليتلت درايفد جروس وعملت يبقى الباثولوجي ميللي فين هنا في الميجالوسايت في الفايبروسيس نعم الباثولوجي هناخدها الوقت لوحدها الباثولوجي في الفيبروزيس هو من اللي في الميجا كاريوسايت هي اللي بدايت الباثولوجي كان من الميله هي بعد كده جابت الفيبروبلاست اللي بتحط الفايبرس ايش لكن لو ميجا دي مكانتش فيها مشكله ما كانتش هتيجي الفيبروبلاست ولا هتعمل فيبروز خلاص اول واحده فين بقى اللي الكرونيك مايلويد انيميا دي مللي بتبقى بريزنت انكريز ممكن نلاقي على الافر نورمال او مايلد الديزيز بيظهر بياخد 3 فيز حاجه اسمها و فيز والاكسلريتيد فيز والبلاستيك فيز يعني ايه كل واحده منهم دايما الديزيز اول ما بيتشخص بيبقى في الكرونيك فيز الكرونيك فيز يعني الكاونت بتاع عالي بس وعنده سبلينوميجيا ومعندوش اي حاجه تانيه ممكن يقعد في دي من 3 لخمسه سنين يعني حتى من غير علاج يفضل في الاستيس دي اللي هي الكاونت عالي وعنده لارج ديسبلين وما عندوش مش مشاكل ثانيه او مايد بروبلمز والعيان مستحملها ده ممكن يقعد لحد 5 سنين وبعد كده الـ acceleration. الـ acceleration يعني العدد بدا يزيد والبلاست بدات تزيد يعني معنى كده ان هو يدخل على افيود دي دي ممكن لو حصل له يقعد اي اب ده بعد كده البلاستيك فيز اللي هو قلب بأكيوت لوكيميا ممكن سكس مونس ماكسما ويكون ضايد لو هو متعليش. خلاص؟ قلي الدزيز من اللي احنا اخدهم دول لما يعني بأكيوت ميلويد لوكيميا بيبقى البروجنوزز بتاعه باد عن الدزيز نفسه وعن الأكيوت ميلويد لما تبقى ديوبو أو برايمري يعني من الأول هو أكيوت ميلويد لوكيميا. خلاص؟ دكتورك. نعم. هو؟ اكيلريشن يعني بدا يحصل تدهور في المرضي كاونت بتاع الوايت بلادز بيزيد وبدات نسبه البلاست سيل تزيد خلاص هنشوفها كل واحده بوصفاتها دي الفيز ازاي ما قلنا حكايه بتقعد كام سنه زي ما ما قلناش التفاصيل دي نعرف بس ان البي ديزيز بدايته في الكرونيك فيز وبعد كده لما يبقى ادفانسد فيز از اكيلريشن او ان يبقى او البلاستيك او بيقولوا عليها بلاستيك كرايسس اكتبوا جنبها البلاستيك فيز. هي البلاستيك كرايسس هي ترانسفورميشن يعني يتحول لفي المايلور هي البروجريشن هم الاربعه دول يعني ان الديزيز هيتحول لديوتو في البروكريشن. ترانسفورميشن بروجريشن وبلاستيك الاتيولوجي زي ما قلنا عقلي كده كل الأنواع اللي تنغيز منهاش بوز. لكن هي هيا سيمان تفرق بس إنها لها باسو جينيسز. باسو جينيسز يعني أبنرماليتي حصلت وهي لعملت الجزيزة. بس إيه سبب الأبنرماليتي دي؟ دي بقى لنحن ما نعرف خلاص؟ فالأبنرماليتي دي كانت في حاجة اسمها فلاديلفيا كروموزوني. كل الناس اللي عندهم سي ام ال بيبقى عندهم انفلاديك كروموزوم ده وده اول ديزيز اكتشفوه لو جينيتك اول الكيميا التشكله حاجه جينيتك كانت السي ام ال هي اكاونت فور بتبقى في التشيلدرن عشان نافتكر ده ديزيز اوف ادلت ان احنا نشوفها في الاطفال الوه في في سري يعني هو من بعد الخمسين سنة ممكن الدزيز ده يبدأ يزهر. لكن زي ما احنا قلنا قبل كده هل الليكيميا لها روح اللي عليه وبتبه ثابت? لا. لا. لا. احيانا بنشوف حالات اقل من عشرين سنة. بس اي امان. وفي ناس بتيجي تعمل روتين تشيك كور سي بي سي. يعني تبقى ريحة الدكتور البخنة اه حسن معدتها تعبانة. حاجات حبلة كده يعني مشرويات تخلص للليكيميا. وبالمرة يعني احطلب لها سي بي سي يعني بس بيتكمل الليستة بتاع الinvestigation. فمن ضمن الليستة دي كانت السي بي سي وكانت بنت فعلا مع الناسة 14 سنة. جدا في السي بي سي هي قتلت فاهمت بتاع الولد بلات سلزل مية وشوية وهي سيء مال. اصلا اللوكيميا منهاش رول. ممكن نشوفها في اي ايج. اره؟ لكن مصطف زكيه اساس بتبقى في ال ده. إيه بقى الدي مبويتة abnormalities, granulocytic progenitor بيحصل لها كل الجرانيلو من أول البلاست والبرومييلو والليتروفيل كلهم بexpansion يعني increased. and decreased sensitivity of the progenitor to regulation. فيقوم يزيد الwhite blood cell count. يعني إيه increased, decreased sensitivity regulation. مش احنا قلنا فيه بقى ما بين البروداكشن <تصفيق> وما بين يعني لما واحد فيهم يزيد لازم التاني يقل لعشان يفضل يتكون في داوز النورمان. لا هنا بقى ده بيبقى الوسط. هو التكون تعمال يزيد ومش قادر ان التكون الزيادة ده يعمل له عشان تبقى عارفين في كل المعيير وجروليفات اثنية هنلاقي الميجا في المصيد لها هون. رأس؟ غالبًا هتبقى انكليد فيهم كلهم الوحيده اللي مش هتبقى باينه قوي انها انكليد في البي بي اللي هي البوليسايسينيا بي لكن في سي ام ال <تصفيق> والاسينشال ثرومبوسيا سيينيا او فيبروزيس الميجابيلوسايت هتبقى اكسباندد للوايت وبالنسبه للميجز فهو ايه اقل منهم لكنه موجود وهنلاقي حتى بالدليل ان عندهم ساعات نيوتروفيلد ار بي سي سورت فرز بلات في العيانين دول فانكشن اوف النيتروفيل والبليت ليجوالي نورمال يعني هو الكاونت انكريز وفي انورماليتي بس البليت والنيوتروفيل بتقدر تقوم بالنورمال فانكشن بتاعها عشان كده مش كتير ان احنا نلاقي عند العيانين دول بليدنج خلاص ولا انفكشن. هي مشكلتهم كلهم ان هو الكاونت بيري هاي والفاكتور هاي ده عمال يتخزن ايذر في الاسبرين او في البون مارو فيعمل بريشر على البون بيبقوا بيشتكوا من بون بين والانرجمنت في الاسكرين هيشتكوا من ابدومينال انرجمنت او ابدومينال ديسكونفورت غالبا 90% من الناس دول ما بيجوش غير عشان موضوع الابدومينال انرجمنت اول حاجه بتلفت انتباههم ان بطنهم بتكبر او ان هم كل ما ياكلوا اكل مش مرتاحين حاسين ان معدتهم تعبانه حاسين في حاجه في بطنهم هي دي الحاجه اللي تخليهم يروحوا للدكتور ولما يروحوا يعملوا السي تي بتبان فدي بتبان في الروتين لكن العين ملاش عارف انه هو عنده كيميا ورح يكشف نزاي الأكيوت بيجيله أنيميا ويصيره سايدبينيا ودفرم كده عديدين دي دي دي وينفا دينوباس والحاجات دي لا ده العين بيبقى ماشي مش حاسب اي حاجة خالص غير الابضون من خلاص؟ دكتورة ايه هوت الكمبنزيشن يعني في الاول نقطة؟ ايه؟ يعني قلتي فيه يعني الزيب اكسباند يعني الزيب ايش فيه اللي يقود بالمشكلة يعني قلتي ماليس؟ يع ما في نقطه ان في نورمال في بالانس ما بين لما العدد بتاع السيلز يزيد المفروض يحصل له اابوبتوز يعني تموت علشان يقل العدد ويزن نورمال فهنا ما بيحصلش كده بيحصل استنشن ويزود اابوبتوز الجينيتيكال نورمالتي او الباس جينيسيس بتاعها مين اللي بدا يعني العمل كل الباثولوجي اللي حصل ده هو الفلاجيلكا كروموسوم ايه بقى هو الفلاجيلكا كروموسوم ده, ده ترانسلوكيشن ما بين الكروموسوم 9 22 ده طلع اونكوجين بي سي اسمه بي سي ان يعني ايه بقى الكلام ده, ده سيبروكل ترانس لوكيشن ما بين الكرموزوم تسعة واثنين وعشرين. يعني ايه دي سيبروكل يعني متبادل? حتة من تسعة راحت اتنين وعشرين من اتنين وعشرين وراحت عن تسعة. خلاص? طبع. المفروض ان الايه الجين ده اللي موجود على الكرموزوم تسعة ده انكوجين. اكبرين لما قلنا انكوجين زي ما حادة لابن كيميا فهو ده طبيعته ان هو انكوجين. الانكوجين قلنا إن مش معناهم في النورمال ان هم بيعملوا باثولوجي جدا بقالهم رول في البروليفريشن والديفرنشيشن خلاص طيب هنا لما جه معايا البي سي فبقى بيديك بروتين البروتين اللي بيطلع ده بقى كتير فعمل الانكوجينيك اكتيفيتي يبقى من الباثولوجي حصل من البي سي ار اي بول ايه الجين ده اللي طلع ايه بقى عندنا في الميتوابوليسز عشان تحصل عمليه الميتوابوليسز وال ومستلز توصل للفاينل ستيج اوف والنورمال كامين في ديفرنت باث ويز او سيجنالنج في انت خالص سيجنالنج دي في اكيد فيشن صعب في الهرمونال اكشن وحاجات كده مش كل هرمون بيبقى له باث واي ولوميكانيزم اكشن هي نفس الحكايه هنا بالنسبه للايه للهيماتولوجي مني معظم الجروس فاكتورز بيشتغل عن طريق التيروسين كيناز اكتيفيتي دول بيعمل فسفوريليشن للبروتينات ده واحد من الباسويت في باسويت ثاني اسمه ستات باسويت اسمه كده هو اختصار لحاجات كتير فمعني ستات باسويت عندنا تايروسين وعندنا ستات حاجات كتيره جدا في الجروس بتاع الميتوبويز او الميت بروجكت خلاص هنا الباثولوجي اللي حصل زود التيروسين كيناز الاكتيفيتي دي فلما زادت التيروسين كيناز دي اللي العدد وخلت السيلز ما تقعدش في المعرض تطلع على بلاد وما حصلهاش ابي ثوس فكان الاند ريزلت بروليفريشن بس ده الكروموزوم <تصفيق> تسعة نورمال. وده الابل جين اللي احنا بكون علينا. وده الكروموزوم التون وعشرين. وده البي سي ار جين. لما ده حصل البريك هنا راح متشال الابل ده. ماشي? راح قعد في نص البي سي ار. نصه يعني مش قطع البي سي ار واقعد جوه البي سي ار جين. عشان كده هما الاتنين مقوان جين. اسمه بي سي ار ابل جين. ايزر بنوع عليها جين. وبعد كده هيطلع بروتين. ايه حكيت الميتين وعشرة? البروتين اللي طالع وزنه ميتين كيلو دالتين. طيب البروتين اللي طالع من الPCRA بويس. ينس للبي سي ار ايه بول. ليه حسب المكان اللي اتقطع فيه جين ده هو عنده ايه 1 وايه 2 حسب المكان اللي حصل فيه البريك بيطلع 3 بي سي 3 جينز وبالتالي نوع من البروتين البروتين هيفرق بس في الوزن بتاعه عايز 210 ولا 190 ولا 145 210 ده وزن البروتين اللي طالع من الجين ده ده بتاع السي يعني ميتين دول بتوع السين مقامل. في واحد تاني فاكرين اما قلنا ان فلاديلفا كروموزوم انهم يبقى نبقى نبقى نبقى في الاكل في وان هو بأباد بروغنوزس ده الوزن التاعه بالأمئة وتسعين. يعني باعك تبون عنده السين مقالل ميتين وعشرة. تجربة مستوية نظام يعني في زوجتيه. لا لا. السين مقالل ميتين وعشرة. والأل لأل مئة وتسعين. <تصفيق> النورمال مية خمسة وربعين. لأ، النورمال جرى <تصفيق> الايبل بس. لان احنا كل مشكلتنا في الايبل هو الامروجينة. فالنورمال ان الايبل ده بيطلع بروتين موازنه مية يبقى في النورمال مية في الاي ليلة مية وفي السي الميلة ميتين وعشر. خلاص دي؟ قمتوا الحته بتاعه الترانسلوكيشن دي مية ده شكل الكاريو تايب لما نيجي نعمله للعيان اللي عنده سي بنلاقي ده هو ده اللي اسمه فليديل في الكروموسوم ده ال22 النورمال وده ال النورمال وده الدريفاتيف الكروموسوم اللي بيبقى حصل فيه ابنورمال يبقى عليه دريفاتيف يعني هو مشتق من 9 ولكنه فيه مشكله خلاص طيب الكلمة فلاديلفيا دي تطلق على الـ 22 ولا على التسعة؟ مش هما الـ 22 تطلق على 22. يبقى الكلمة فلاديلفا تطلق على مين؟ على الـ وسموه فلاديلفيا ليه؟ لأنه اكتشف أول مرة كوليك فلاديلفيا في الـ 22 كده سموه على الـ 22. طيب احنا عدنا الـ disease daflonal وبيحصل بالنهيب موهويتك استم خلاص؟ لقوا بقى ان كل الميرويد سلز لما جينا عملنا الموليكول ومدورنا عن بيسر ايه والجين ده لاناك كل الميرويد موجود وبيلينفوسايتس ببعضهم وفيو سلز من كتير. يبقى معنى كده ان هو ممكن الدزيز ده يصد الايرلي ستيج لفستم سل. عشان كده ياخد كل اللايمز بتاعت الواد بلود سلز والربيسيز والميجاز والحاجات دي. دي بقى مانع من الموليكولر لو انه موجود منه في كل ميلويد لكن شوية من البي والتي فيهم في الديزيز. عشان كده لما تيجي تقلل قاتيوت لوكيميا في من العيانين دول مش بيقللوا قاتيوت للميلويد وقاتيوت للفايد لوكيميا. لانه هو البيصولوجي اصلا موجود في الستيم والكسلس. <تصفيق> بقى نسبة بسيطة منهم لكن ممكن احيانا نلاقي العيان بتاع الستيم من هل بقى قاتيوت لمكوبلاستي لوكيميا في طيب ماشي صح؟ مش احنا قلنا ان هو بيتحول لقيتو كينيا 70% ممكن يبقى اكيث ماي صح؟ طيب ممكن بقى ال 70% اللي بتحولوا لقيتو دول نسبه منهم بتبقى ثلث الكوبلاستيك مش اكيث من تماما خلاص لان هم عندهم نفس لان البصولوجي موجود من اول الاستيمكس طيب a translocation result in chimeric PCR abl, which is transcreate and include protein 210 with a more tyrosine kinase activity than normal abl gene product. اللي هو ال 145. ماركت, يعمل ماركت cellular proliferation. وهيعمل ايه كمام بقى؟ إيه, هيعمل قل للأدهرانس بتاعت السلز لكل مرس كرومة. مش السلز كي تقطع هو المرس. موجودة بالسرائد اللي بعدها ما قلناها مش عادة. السنزة عددهم زاد. والقدر ان فتحه من السرومة بقى اوليه. فتروح فين بخط لهم ردات. الحاجة تانية المفروضة ان السنزة دي. لما عددهم مزيدة عن النورمال يبدأ يجل مارو يعمل ابوكتوزز. مش قادر يعمل ابوكتوزز بسبب البيتي او ايبن ده. فعندنا كده تلاتة الامن. يزودوا الكون. أولاً حصل مارت البرولفريشن من التاليزين في ناس وفي نفس الوقت قال لي لها أدهر فطلعت البريفرال كون في الزاد وقالت الأببتوزز ففضلة السيلز موجودة وتطويل بتطرابة. فكل ما نيجي نعمل الكون تلعين كريز دايزر كلمارو أو البريفرال كون. زمان كانوا بيقسموا السيم مالي. فلاديلفي وبوصدف وفلاديل فيا ناجل. في الWHO 2008 ما فيش سيم مالي فلاديل فيا نيجل. خلاص؟ كل السي ام لازم تبقى بوزيتيف في ولو هي نيجاتيف يبقى مش سي ام ال من السي ام ال بتحط في مكان ثاني تبقى تبع الجي بي اللي هي كل سيسميا بيرا او تبقى تبع الاي تي او تبقى تبع الفايبروز او تبقى اتيبيكال سي ام ال في الاتيبيكال ديب تبع المايلستاسيس سيندروم خلاص يبقى ما فيش دلوقتي ما فيش سي ام ال نيجاتيف في لديلفي او نيجاتيف بي ممكن نلاقي نسبة كبيرة من العينين فيهم الفلاديل في كروموزوم اللي هي الصورة اللي انت شفتها من شوية او 5% او اقل منهم ما شوفش الفلاديل في بس مش هشوفه على مستوى الكاليو طالب لو عملناه الموليكولر اللي هو البي سي ار هلاقي البي سي ار ايبل جين ده موجود فلما يبقى موجود البي سي ار ايبل جين ده جروف انه هو ستيل فيه ترانسلوكيشن او الابنور ماليو بدايا تحت السي ام ايه يبقى ايزر البستيف او بالموليكولر اللي هو البي سي ار دول معناها ان هو لو بوزتف خلاص هي سي ام ان خلاص ده اللي احنا قلنا بيعملوا ترانسليكيشن اللي حصلت هو فك الطريق بقى واشتغل ان هيبيت فاند ريزلت مش على نيجي بقى للكلينيكال فيتشرز زي ما قلنا ان الديزيز ممكن يبقى اسيمبتوماتيك كورير يعني العيان ما اي شكوى في ناس اصلا عندها قدره على احتمام حاجات كتير يعني شويه ألم في المفاصل شوية مستحمل و ماشي شويه الانرجيزي كده مش عارف الدنيا ماشيه الم في بشره شويه انتسه والدنيا ماشيه بيفضل كده اكسكل فاحيانا اصلا الناس دول ما يكتشفوش كده غير باي ذا يعني, يعني في ناس كانت في اكسبلوراشن ملك ممكن يشتكي ايه حاجات بقى نخصصك تماما دي كتيجابيلتي انكسيا ماليه قدمنا لاستانفورد عشان سنين قاعد فوق الاستوم اي ويت لوس اكسسيف سويتنج بروزنج ستاكسس انا ظابط لي ريكورد سيمتومز ليا نايت سويت يعني عرق حاجات زي كده الساينز هنا العيان ده ممكن يجي في لو هو جاي في ايه ادفانسد ستيج يعني الهيموجلوبين بدا يقل والحاجات دي لكن لو هو في الستيجس الاولانيه او الكرونيك فيز ممكن الهيموجلوبين يبقى نورمال الاسترنوم اللي جاي لي بالاحمر هو ده اهم واحد صا اهم ساين ممكن نشوفها هو الانلارجمنت اوف الثستين ممكن يبقى عندهم استرنال بين عشان الاسترنوم الاسترنوم اللي هنا شايفه فالحته دي انك تاك ان ذا اكزامينيشن عليها يبقى عنده بين لأن دول مارو عمال يعمل ماركت اكسبانشان ستعمل بريشها على الكورت اكسبتاع البونت ستعمل الفيندر تفليه بقى الاستردون بالذات اشترينا في مارو اللي رجل صح؟ الريجل او اه اكلمش مع حدا من الجروب التانية لا بطل العسين لا الله انا فيندر <تصفيق> حادي اه اه اه اه اه اه اه الـ CPC بقى؟ إلا قايل بالجديد مهمة جدا. أهم حاجة أنشوفها في الـ CPC. الـ CFN اليوكو سيتوز. الحاجات التالية. دي الـ related أو RBCs. دي مش يعني مش related للـ CMN. أكثر في الحاجات التالية. أهم واحدة هنا مين؟ اليوكو سيتوز. حمو جلوب الـ concentration normal or decreased. بأول، ممكن يوقع طبيعي. بعدين لو هو بقت الـ acceleration after plastic phase ممكن الحمو جلوب الـ البلات يتكون في normal or increase or decrease. يعني عند الثلاثة. النورمل أو increase ده في الحرونيك فايت. يعني الحرونيك فايت. الحرونيك فايت. الحرونيك فايت. الحرونيك فايت. لو بدأ يحصل الهجل. هتبدأ تقلي. أو بالعكس ممكن في الهجل. تبقى increase. ده زي ما نشوف دلوقتي. البلاتفل هنلاقي فيه كل الستيجيز بتاع الجراميالوسايت. لكن مانلي النتروفل والميالوسايت هما اللي واحدين البيت. يعني ايه؟ يعني هلاقي مني الابر هاند في الكون في الميروسايت والكتوبير. فمنسميها ميروسايت ونتروفيل بيم. دول أكثر خليتين هيزيجوا في العدد. البيزوفيل هتبقى ممكن نشوفه في البريفرال قط. النيتروفيل الكلام فوسفاتيز اكتيبتي ازلو او ابسن. فاكرين اما قولنا زي بمفرره من الكمويدر اكشن. دول ضمن الحاجات اللي هو النيتروفيل. الكلام فوسفاتيز اللي كانوا عليه الناب. اسبور <سؤال> او اللاب اسبور <سؤال> <في الصور. سؤال> ممكن نلاقي هايبر يوريسيميا هايبر يوريكوزوريا اللي هو اليوريك اسيد عشان السيلز اللي موجوده دي لما بتتكسر بتطلع اليوريك اسيد اللي جواها السيرم فيك 12 بايندينج باين بروتين والسيرم فيتامين ليفل بيبقى انكريز لان في البايندينج بروتين بتاع البي موجود على جدار الميسايت بيقوم يزيد البروتين اللي هو البايندينج يزيد نفسه في السيرم خلاص <تص> سرطوره هايبر كلينيا والسودو هايبر دي لان الكاونت بتاع السنز عالي جدا لما بنيجي نعمل البوتاسيوم بالكلورومتر في مسد هنلاقي ان هو بيبان ان هو انكريز وهو مش انكريز ولا حاجه لو عملناها بالايون سيلكتيف الكترودز زي الجهاز كده هيطلع وز النور الجومروا اسبيريشن هيبقى هايبر سيلولار مينلي جرانيلوستيك هايبر بلازيا وفي الليت ممكن نلاقي فيه فيبروزيس سايتوجنتيك زي ما قلنا فيلديك كان نظامهم الموليكولار البي <تصفيق> سي جين ده بشكل بريفرنس مين شايفين كل الاستيجز بتاع الجرانولوسايت لكن دي دي مايلو ودي بال سيجمنت دي سيجمنت دي سيجمنت مين اللي شايفين دي دي ايه دي واحده ثانيه بيز شايفين دي دي تتعدي بيزو. شايفيني الجرانيومز اللي عليها دي؟ دي الجرانيومز بتاعة البيزوفين. في الديزيزيز في الكمية <تصفيق> مش لازم اشوف الخلية بالتيبت الميركولوجي اللي احنا نشوفه في النور. لكن لما شوف الجرانيومز دهات دي بعدها بيزو. انا عندي في الفينة الواحد قبل واحد اثنين تلاتة اربعة. تبقى في الاتبار لما لدينا سلايب الابين فيها البيزوفين كده. اللي ما تكتبش يسين مال انتو بغبت ولا لا؟ ايه لا كانها دي عندك لكن هي ودي يعني الجرانيولز دي ايه لا مو طب ما بلاش تبصي على ال سي بي دي عد دي وعد دي وعد دي ثلاثه احنا عندنا البيزو بكام النورمال اه طب شوفي بقى دي الواحد عندك ثلاثه يبقى ده نورمال ولا اب نورمال اب نورمال طب انا على طول نقول الاول هنقول ان هي موستلي ان هي ده ليوكوسيتوزس ومعاها بيزوفيليا موستلي سي ام بي ديفرنشال ديجنوसिस روم الليكويد رياكشن تكتبوا الفرق بينها وبين الليكويد رياكشن طيب مفيش البيزوفيل دي كلها الماتور سيلز ده ومفروض ان احنا نفرقه من السي ام بي برضو ليكتب الفرق بين الليكويد والسي في البريفير اسمها هنلاقي لوكوسيتوز والشيفت وزلاف ميت بي نورموسيتيك انيميا قلنا الانيميا هتحصل في الليتستيش. في الاول العيان ما بيبقاش عنده حاجه غير انكريز وايت بلاد في نص العيانين تقريبا هتبقى انكريز الايزينوفيل كاونت هيبقى انكريز ذا الابسولوت ويز نورمال بيرسنتج اوف الايزين يعني ايه حد يقول لي اكسبلينيشن للعباره الأقصليوت بتاع الإزيه وما يبقى لكن الريلاتف ممكن يبقى نورمي هل فيه دستركشن؟ لا احنا ما يبقى عند الكون تيمئة ألف وجوه تلاتة في المئة دي نورمي ولا عد نورمي؟ <تصفيق> نورمي، صح؟ تبقى <تصفيق> <تصفيق> كده نورمي لكن لما تحسب الأقصليوت من المئة ألف هتظلع أقصليوت إزيه <تصفيق> لا بالظبط خلاص هلاقي عنده بقى ابسولوت وريلاتيف بيزو فيا يعني بيزو فعل انكريز او بالابسولوت لان احنا لما نيجي لعندها هتعدي المية 5 وال6% فده معناه ان احنا عندنا نورمال بيزو بتوصل لحد 1% ماكسيمم 2% لما تبقى 3 و4 و5 يبقى الريلاتيف كده انكريز ولا لا انكريز طب لما تيجي تحسبي الابسولوت بتاعها برضو انكريز فهنا في البيزو هنلاقي اللاب سكور هيبقى لو اور ابسولوت يعني ممكن الاقي زيرو اور ديكريز دكتوره نعم ممكن تكتبي لي كمان حاجه في الايزيلو فيل شوفي لي الابسولوت واحصبي الريليتيف عندي كاونت في 100000 واليزيلو فيل طلع لما تحسبيها قوليه سيبها دلوقتي وقولي لي طالعه كام سيب الابسولوت ايزيلو فيل ده الاسمير شايفين كل الستيجز بس ايه خطا الكلام ان فعلا في مايل في مايل في مايل ليه وبالتالي نتكلم في مايل نتكلم في مايل مايل مايل طالما كل السلاسل الموجوده من دي الباء اللي في البروبيل كويسه البوليمر اسبيريشن هيبقى سيلولار المايول ديستروي ريشيو ممكن يوصل لحد 30 ل يعني تقريباً ضربنا في عشرة. تقريباً حسنونا النورمان ويبقى 3 لحد ضربنا. لديه واحد. فهنا يمكن يقصد حزي 30. يعني كل 30 ميلويد علي قصاتهم خالية واحدة. ميلو سايد بري دومنا بسيل ليس زان فيمبر سيل. الارخام ليس تحفظ. ده اللي هنخلينا يقول هي كرونيك بيز ولا اكسيلريتد ولا بلاس. فالكرونيك البلاسب سيل هده ليس زان فيمبر سيل. الميليز هده بقى ريتكولين فيبر ممكن لو عملنا البولمار بايوكسي. وعملنا بتاعت ريتكولين هنلاقي ان الفايبرز انكريزي. طب مديها من زيرو من بلاس وان نحد بلاس فور. ونكتب كل ايام هو دا الواحد زي الاتنين. دا يفرق في البروغنوز وفقصوله اه. كل مرة هيجي يعمل فيها البولمار بايوكسي. هنعمل الفايبروزي ونشوفه مكريز انكريزي. البولمار بايوكسي. مش بس ان احنا هنستغني يعني عشان عملنا الاسبرت يبقى ما نعملش البيوز. ده مهم جدا لانه هايكونفير من هايبر بريز بتاع الجرانينو سايز. وفي نفس الوقت ده اللي هنقدر نعمل عليه البيتوكولين ستين بتاعة الفايبراستيشن. مش هعرف هعمل البيتوكولين على الاسبرت. مبس؟ ده شكل الكون مارو. شايفينه؟ كل مييل ونتو فلت. دي واحدة بس لمف. شوفوا الارسرويد واحدة في كل اللي موجودين دول. هنا شايفين دي كلها ميجاسي. شاهد فيه ميلويد والميجا الاثنين ده شكل الفيوكسي. شايفين الاعلاجين دي. دي فيها ايه؟ ده من غير الستيل بتاع الفيبروسس لكن الوارل أفيرمس ده ده بيقول انه فيه فاي براستيش وموجود. لو عملنا الكيكولين استيل منتطلع بوز. هنا السيل زينين مين بجراني لوسيفيك سيرز وشوية إزينوهم. اهي برشلونة شايفه اي فات سبيس هنا مفيش فات سبيس اس هي ريبليس بالفايبراس فاكرين لما قلت لكم يعني الوايت شايفين هنا دي البارت كنت عارفه من اول دي لحد دي كلها وايت لان هو فعلا يعني ال100000 دي الوسط لكن البلي اصلا فوق كده كل دي كل دي بارت نزله هو دي هي الـ al نيجي بقى الـ هيعتمد عليه على الاسمير والبنقره وينا انا اثبت ان فيه فلاديكيا فروضا. لازم يقفل اليوكوسيتوزيس وغالبا هم يقفل سبرينوميجالي. احياناً اليسبرينوميجالي الـ Diagnosis هيعتمد اهو. اليوكوسيتوزيس معاني سبرينوميجالي واكثر من نص العيالين هيدوريكوا والباقي احيانا السبلينوميجالي مش بيتحس يعني يبقى في سبلينوميجالي بس لما نيجي نعمل ابدومينال اكزاميناشن بيكون مش ماركت انكريز فما نقدرش نحسه لو عملنا سونوجرافي يعني التراساوند هنلاقي ان هو انكريز السايز بتاعه عن النورمال فاحيانا في الناس دول شوفوا اقل من من كده بكثير جدا بنلاقي ان هو السبلين مش باين لكن مني حتى لو في يعني كاونت عالي اول حاجه بنسال عليها الكلاينيشن في ولا لا عشان نبدأ نفرق بينه بين الليكومويد. لأن الليكومويد مش هيبع عنده ورجانه بجانب. لكن لو هو CML هيبع عنده سبلين. الحاجة التانية ان احنا نقوم بفق ان هي فعلا CML بيفلادلف كرمون. لو الفلادلف ده مش موجود او PCR able با دي مش CML. خلاص? نيجي بالل Accelerated Phage. Most patient eventually become resistant to syrupy and the disease enter a more aggressive كان زمان الجزيز ده بتدلو عليك اسمه هايدرا. هايدرا ده ما كانش بأي وظيفة غير لأنه هو بيكسر الوالد بلد سيد. لكن ما كانش ده وخالص بالباصر جينيسيز. احنا قلنا الباصر جينيسيز مين بين سي ار اي بول ده. والبسي ار اي بول هو اللي بيعمل التايوزين خالينيز اكتيفيتي وهو اللي بيزود كل الهداد ده. دي. خلاص؟ ففي الاول ما كانش مفهوم الباصولوجي بتاعي الجزيز ما كانش معالك. فكان يبدو علاج المشكله كلها اللي احنا شايفينها ان الكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز يبقى لوجيك كده ان انا لما اقلل الكاونت ممكن الايه الدنيا تتحسن فعلا كانت الدنيا بتتحسن احنا بنقلل الكاونت في حاجه بتكسر الوايت بلاد سيلز فيقوم ايه الا شويه الانفيلتريشن بتاع الاسبلين فيقلل السايز بتاعه ولما يقلل السايز هيقلل الابدومينال ديسكونفورت والشكوى اللي كانت بتيجي من ناحيه الابدومين لما يقلل الكاونت بتاع الوايت بلاد سيلز لما نيجي نعمل السي بي سي ان الكاونت بدا يقل, يقل عن قبل كده لكن عمره ما كان بيوصل للرقم يعني دايما الكون يفضل ايه في تلاتين الف ولا مجعين علم. ما اقلش عن كده. لان هو الريد الباصولوجي. ترى? حتى الكون حينما يوصل الارقام القليلة دي. لو عملنا موليكولر بنلاقيه ستيل بوزدر. بي سي ار ايه الموجود لان ما فيش حاجة انهابة الباصولوجي. ترى? ده تضل لحاجة بسنة الفين واربعة تقريبا او الفين وبعدين اكتشفوا علاج جديد. مش احنا قلنا ان المشكلة كلها في التايوزين. فليزا <تصفيق> التابت دي. طلع للطيروسين كيناز ان هيبي اديسمه امتنن بس مو عنه كل المستشفيات دلوقتي للتايروسين كيناز ان هيبيتورز فبي ان هيبيت التيروسين كيناز اكتيفيتي بتاعه ار اي بول ده يبقى هو كده اشتغل على الباثولوجي ولا لا أهل. فلما اشتغل على الباثوجينيسيس الكاونت دلوقتي عاين سي ام ال كله اب ممكن نلاقي كام 5000 او 4000 6000 ايه نورمال الموليكولار بعد وقت لما نيجي نعمل تشيك بنلاقي توتال نيجاتيف خلاص فبقى دلوقتي السي ام ال دي بالظبط زي اللي عنده سكر او اللي عنده ضغط خلاص لما طول ما هو بياخد العلاج فهو كنترول لو وقف العلاج الديكاونت اس اي فهو نفس الحكايه كده والامتى نبدا اقلل الترانسفورميشن والاكسلريشن وكل الحاجات اللي كانوا لو العيان فضل ملتزم بالعلاج بيستجيب للمكن ده لكن في نسبة بسيطة من هم مش بتستجيب له براهم خلعين حاجة اسمها second generation ريروزين فينز الانهيبر عشان اللي مستجيبش الجنوبات انا بيديه التانيين دول. ال الـ ال ال اللي هو بياباين من الاول ان هو مش هيستجيب له نبص نلاقيه قول. الكون تعمالي يزيد. مستجنب الهاتفة. وهنضيع المنفى بالدكتورهم هنا. الحار بيضل الوصفة جيدة. الكاونت بتاعي الباي بلاسز ما بيقل بيستيل حتى مع التريتمنت بنحس اني ان في ساينز اوف اكسليريشن يعني العيان بدا يبقى ايه هيقل بيقيم وهيقل يعني في قيمات لما نقلوش المكنه وهنكمل خلاص فده بيبقى اصلا من الاول مش هي مش في فيرميشن ف الكرايتيريا بقى بتاعه الاكسلريتيد في فيز ان احنا نلاقي تاون انكريز بتاع الوايت بلت سيلز ان احنا نلاقي ان بقى 20% او اكتر والبليتيدز هو انكريز بقى اقل من 100000 او مور ذان 100000 عشان كده لكم البليت بالانكريز او ممكن يحصل اديشنال كروموزومال ابريشن ورفراكتريس لينوميجالي ورفراكتوري ليكوسيتوزيس الكاونت بتاع البلاست يبقى من 10 ل 19% ليه 10 ل احنا قلنا في الكرونيك في يبقى اقل من 10 خلاص يبقى هو لو زاد عن 10 ما بقاش كرونيك طيب ولو زاد عن 19 يبقى ال بيوس بتكمل بس كده بنقول بالاكسيليشن هو انكريز زاد 10 ولكنه استيل اقل من ال 20 بتاعه يعني ايه اديشنال كروموزومال افريشن ويعني ايه ريفراكتسليموياجلي ريفراكتسليموياجلي هو ريفراكتسليموياستيتوزس يعني العيان بياخد علاج وستيل حجم السبلين ما بيقلش وستيل الكاونت بتاع الوايت بلد سيلز هايل فدي كلها ساينز من العيان ده بادئ يدخل في اكسليريشن فممكن اصلا اول لما نلاقي الكاونت بتاع عيان السي ام ال هو بيتابع لازم هيعمل سي تي في الشهر اللي فات كانت الكاونت بتاع وشهر ده بادي الكون دي بقى خمسة وعشرين ألف وثلاثين ألف. فانا برفع سمحت التليفون وبسأل له زكتور ايه اخبار بسبيلين؟ طلعين دي الاسبيلين كان اختفق. والمراضي دي, دي بإيلارجي دي على طول صايل ان العيان ده بادي يدخل بالإيه؟ والأكسليريشن والأكسليريشن وراه مين؟ فيز لو ما تعليش. خلاص؟ وروني بسلائد التالي نعمل لكم. البلاستيك فيز البلاستيك فيز اللي هو خلاص بقى اشموت كيميك حط انا استنى انا سايبه ليه ماشي الشير بتاع اه ما انا خالص لان لو كنت اشتريت ممكن هيتسبب ااا البلاستيك فيز خلاص هو هيبقى الكيمايك البلاست هتلاقيها بقت اكتر من ال20% ايه بقى اكسترا ميلاري او احنا في حاجه ما قلناهاش في السلايد اللي ثاني هي الادشنال كروموزومال ابدريشن مش احنا قلنا العيان ده لو عملنا له في طبيعي ان احنا اللي عنده كروموزوم هو لما بيجي يتنبه بيبقى 6 مانسز يعني في اول العلاج خالص بياخد العلاج مثلا 3 شهور ويعيد كل الانستيجشنز ثاني نشوف البي سي ار اي والد ليفل بتاعه بقى كام او الفلادلفيا كروموسوم لو هو واحنا بنعيد ان الكاليوطاير لقينا ان الفلاديلفي كرموزوم كرموزوم كرموزوم بس اللي هو اللي موجود بقى في اثر كرموزومة الأبنون عليها. فالدي اللي احنا بنكون عليها الديشنال كرموزومة الأبريشن. يعني عنده الفلاديلفي وبدأ يصهر له حالة تانية في اثر كرموزوم. فدي صين ان الدزيز ده بدأ يكسر له او بروكريشن. هيدكل على اثيوت بكيمي. ممكن abnormality دي في الكروموسوم ده كومن جدا عند العيانين دول يعني ده بيدخلوا على كروموسوم كورميشن او السديريشن ممكن الاقي الكروموسوم 8 ده بعد ما كان 2 copies بقى 3 خلاص او الكروموسوم 7 بقى عندهم ايزو 70 آي بقى عندهم ايزو كروموسوم 70 خلاص يبقى abnormality في الكروموسوم 8 او 70 لما تحصل ده معناها ان العيان ده بادئ يدخل في ايه السديريشن ده معنى كلمه خلاص نيجي بقى للاي اللي البلاستيك ما قلنا البلاستيك دي هيفقد يو بتاع البلاست خلاص وصل 20% ممكن يظهر اكسترا ميدالاري تيومر فاكرين لما قلنا الجلوتاكوها ان شاء discor. A السلايدر يفتح الاكسلريشن دي ان احنا هنلاقي ايزك في الكام انكريز تبقى اكتر من 20% او الباص بقت من 10 ل 19 وما ينفعش ان هي تبقى اكتر من 19 عشان ما تبقاش اكوت ولو اقل من 10 هتبقى خلاص قلنا كمان ان في حاجه اسمها ممكن نلاقي احنا قلنا ان هو عنده فيلاديلفيا ممكن لما نيجي نعيد الكروموسوم تايب لو هو داخل على اكسليريشن نلاقي اذر في منظومه الاو ملمتس غير الفلاديل منلي كانت بتقع في الكروموسوم 8 كروموسوم 17 او اني وان هو اكوايرد معناها ان داخل على الترانسفورميشن اول بليت كت كاونت ايز انكريز البلاست فاس بقى قلنا البلاست بقى في العشرين او اكتر. ويممكن يحصل اكستر مدالة لترو تيومر. فاكريمو يلوت سر كومة. او قلن في نيجي تيومر اسوير برا المرو ونيجي ناخد بيوكسي من تيومر ده نلاقيين هو بلاست سيلف. فده معناها ان هو بدأ يتدخل في البلاست فاس. الفين هو طيب بتاع البلاست? يعني نوحة ايه? ميجي بتبقى مليلو بلاست. مليلو بلاست نسبة قليلة. وميجي في البلاست ممكن تبقى نسبة منهم. اول ان هو يتحول لاكيوت مايلو يعني المارو بقى عباره عن فيبروس تيسو فالبريفيرنت بقى ببل سايتوبينيا بعد ميكانيك كونت عالي والمارو بقى من السيلز مني بس فيبروس خلاص ده كان اي واحده من هي اكيوت مايلو فيبروزس يعني لو حطينا مع الميليكال بلاست اللي هم الاكيوت مايلو نيرلي 6% نسبه بسيطه ممكن تبقى اكيوت من ده شكلها بالترانس بورميشن بعد ما كان المرو النيتروفيل والميلو سايينس بقى الفلاس وديه الفلاس الفلاس الفلاس او لما نشوف المنظر ده فده خلاص لعيان اكتبه كيميا بس مصطف وكسي امياني ليه بقى انطوب دي؟ لان دي اللي تحمل معنى البرونجوزز والعناء لازم مما نجي نشخصها لازم نفرقها من خوافها اللي هم الكلية السيسمية ومعيلة فبروزس وسترونج السيسمية وهي حاجة اسمها خرونيك ماليل وموسيت البلوكيميا ويكستريم ري اكتب يوكوسيتوزس اللي هو اللي كموية ري اكشن خلاص؟ طيب عم فراغة من قولي ازاي هنقوله للوقت والمعيلة فبروزس هنقوله الوقتي والإسين شوى الرونج بس منلي دول الفيلادلفيا قولوزون البرزنسو فيلادلفيا أو بيسي يبقى انا لو لقيت الفلادلكا وبيسي من اول انا اي حاجة من دول. اي حاجة من دول. اي حاجة من دول. لهم حاجات تانية في الموليكولر ممكن ناسبتهم دول. الفرق بينهم بين الكومويدر اكشن. زي ما احنا قلنا قبل كده. الوايد لات ستة وانت في الاتنين هيبقى هاي. بس عشان نبعالفين يعني السي ام ايل غالي ما بتبقى فوق ال 100 الف. الكومويدر اكشن هنالدرا مايعد ال 100 الف. مفيش الكومويد فوق ال 100 الف. رص. ونبدأ نقول ان الكومايد فوق الخمسين الف. لعن ليه ما نقولش اليكوسيتوزيس عالي? عالي مش فاهم الناس يحصل لها اليكوسيتوزيس? امتى اقول ليكومايد لما يبقى خمسين فما فوق. خلاص? سيم ما قللي باتوقحها ان هو مش ميلويد من ميت الف فما فوق. دي لكن ما هياش يعني ممكن انا لائك بس ده في الخلافات. البريفال سمير هنا قال لي شفتت ازالفت ومعاه توكسيك جرانيوليشن والضالبو ديز لان غالبا من اسبابها توكسينيا او سيبسيميا هنا شفتت ازالفت لكن ممكن يبقى معاه لكن هنا مين في فيه بيزوفيلو وممكن الاقي ايزينو اللابس 4 هنا هيبقى هاي هنا هيبقى لو او زيرو الفلاديك في الكروموزوم الخامس هنا ولو احنا قلنا زي الفلاديلافر التوميزون البي سي ار ايبل, علشان لو لازم نعمل الموليكولا. يعني لو عملنا كاري طايل مصطلع نورمل. لازم نعمل مليكورة. لازم نعمل بي سي ار. خلا? المسلسوربتكشن بتاع بي سي ار ايبل ايضا الكونبينشان ال او الفلوريسنت السايتون اللي احنا قلنا عليه الفاش او البي سي ار دي كلها انواع من سي ار خلاص يبقى نعرف ان هو البي سي ده كوانتيتيف ده نوع من البي بس بدل لما بنعمله كواليتاتيف كواليتاتيف يعني بيقول بوزيتيف بس لكن احنا هنا لو عملنا الكواليتاتيف في الاول طلع بوزيتيف وماست دون كوانتيتيف ليه لان الكوانتيتيف ده هيطلع صبي نمبر خلاص وانا بعد كده بعمل فولو اب لازم الاقي كاب نمبر ده بيقل طب لو هو بيقل وانا بعمل الكواليتيف هل انا هقدر اعمل ديتكشن ان هو بيقل إل. اللي هيطلع برده بوظت فعلا كده ما قلتش حاجه خلاص غير ان احنا ممكن في الكواليتيف ده بيبقى فيه باند كده بتطلع وبنصورها فممكن من السايز بتاع الباند نقول ده قلت عن قبل كده زادت عن قبل كده كده بس دي حاجات سبجكتيف احنا عايزين حاجه شارب الشارب ده ان انا اطلع رقم والاقي فعشان كده لما بيطلع بوزتف بينا نعمل دلوقتي عشان نشوف نسبته قديمة. او في الفيش ان احنا بنعمل وبنعد 200 خلية وطلع نسبة البوزتفتي في 200 خلية. في الاول في الديزيز مفيش ولا واحد حالة قديتني غير ما كان الفيش ده هو 90% يعني 90% من بعد التريتمنت بيبدأ يقل لحد ما يوصل ممكن زيده. بنستخدمه في ايه؟ في الديجنوزيس وان احنا نفرقه من ازر ديزيز والمونيترونجوف سيرابي والاساس من خفمينة مارزيد والدزيز مونيترونجوف سيرابي يعني بدي علاج وبشوفه في ايه اللي ولا لا الديدريكشن هو خفمينة مارزيد والدزيز بعد سنة بعمل للعيان اشوف هل هو فعلا ستيل فيه بوزفف سيلز ولا لا لان ستيل بوزفف سيلز دي معناها ان العيان ده ستيل محتاج تريد منتا او ان انا اعلي الدوز بشعر دراجي اللي بدي ده بنعمله كوانتيتاتيف بي سي ار يعني بيطلع رقم فالرقم ده في الاول بعد كده كل مره بعيده تاني لما بيجي في الفولو اب بعمل له بي دي ار ده بشوف الرقم ده بيزيد ولا بيقل لو هو بيقل يبقى ده بيستجيب للعلاج فالرقم ده البي سي ار إيه ده ارقام بيطلع قبل نمبر فالقبل نمبر دي بتزيد او بتقل صح زي الاتش سي بي عشانت عارفين نعمللو بالقونتاتف. مفاكرين لما قضي لكم الكرومزومات ما تبقى سهلة في التفتيج ودايما مش بتبقى الشكل اللي انتم شفتوه. ده شكل الكرومزومات المتنطورة دي. دي بنقون عليها الميتة فيز. دي اللي بناخدها نرتبها عشان نشوفوا الكلمة طيب اللي بيطلع اللي مش ويا شفناك. خلاص? فشوفوا اصلا مش لازم نعرف الكرومزومات شكلها ايه وهو انه ضروب والحاجات اللي انا قضي لكم عليها دي. طيب. اللي في الجنب دور ميش? دول اسمهم انترفيز فاكرين الماينوزيز والماينتوزيز. <تصفيق> اه. ليه الانترفيز? الانترفيز دي منستهل جدا للحصول عنه. لو خدنا شوية بلد وحطناهم في شوية آآ كيسي ال. هيترملوا ويبقى فيهم انترفيز. لكن دي اللي صعب جدا نخصل عليها ويزاوج. يعني انا بعمل الميديا اللي باز رحمها بالضبط زي ما تشفون جوا جسمنا. احطينا واخطينها. في حاجه اسمها فايكول وحاجه اسمها فيتال حاجات كلها ايه ستيموليت الجروس وتحافظ على الجروس بتاع السيلز عشان احنا نوصل للدي في كتير جدا من الميليجنمسي ما بتعرفش نجيب الميتافيس لان فيه في اب نورماليتي الجروس بتاعهم الديجن وحاجات كتير فالخلايا بتبقى ماركت الديجن بتاعها سريع جدا ما تعرفش اوقفها في المرحله دي خلاص لكن في الريستينج دي ممكن الاقي سيلز كتيره جدا فعشان كده في طيب. في الاليوت لوكيمياز والكرونيك لوكيمياز ممكن حالات ما فيها الكاريوتايب مش قادر اعملوا ديتكشن فعشان كده قلت لكم بنلجئ لمين للموليكولار الموليكولار زي الفيش الفيش بيشتغل على دول فدول قابل ابول اديني تايم حتى لو خدنا عينه بلاد دلوقتي من اي حد فينا وفصلنا البافي كود دي وجينا نبص عليها نلاقي السيلز دي موجوده صحيح عادتهم هيبقى اقل من ان احنا لو عملنا كالشر لكن عمرك ما هتلاقيني في فلما ما ينفعش الكاري فاير بنعمل زي هنا كده هم عاملين البيش اهو طالع بوزيتيف بلاتيف المفروض ان ده النورمال ايبل اللون جرين ريد وده النورمال بي سي ار لونه جرين ده الكروموزوم 22 عليها هو 2 وهنا الاي الكروموزوم 9 عليه في ده بقى فيها الفيوجن يعني الاثنين اتحدوا مع بعض فبقى اللون يلو شايفين او اورنج فدي بوزيتيف وده الفرموزوم اللي عليه الاتنين بينهم ده اللي فيه الفيوجن. ده الفيوجن. فيه فينه? فدي بالفش. خلاص? عارفنا ليه نلجأ لواجع الدماغ والفشهم والفشهم والكلام ده. ده قد يقول له نتسامها. ده صورة تانية هي الفش بوزدر. ده آآ بي سي آآ آآ درين. وده الابل لونوريل وده الفيوجن. خلاص? فدي بوزدر لما نعمل ونطلع دي. بيقول ان هي بوزدر. في نيولي دا يتنوز معظم السيلز ممكن بيقى مئة من السيلز فيه ومخيونه بعد ما ياخد التريتبنت بتبدأ سيلز تبقى نورمال وسيلز فيها الفيوجن فبنعد وبنطلع البرسيلة وشكام فيه وكان ما فيه ابتنا ما في مدانة كيف ايش يعني يا الكافي نام باية خلت مدانة كيف لأ خلقنا جابه كثيرا من ضمن العلاج احنا قلنا الامات اللي دلوقتي هو التريتبنت خلاص؟ لكن السيل التيوليت تريتمنت هو البون مارو ترانسبلانتشن في البون مارو اولا ان العيان ده ما يخش اي بلاد برودكت اول ما يتشخص لان ممكن تطلع له انتي كده الحاجه الثانيه ان انت سن العيان اللي هيتعمل له ترانسبلانت يكون سيوتابل ان هو ياخد الاميون صبرهتا اللي بياخدوها قبل عشان ما يحصلش ريجكشن ده كده مش من السهل ان هو يبقى الحل الوحيد ان هو البون مارو ترانسبلانتشن ما بنلجألوش الا اذا لقينا الحاجات دي اا يعني المريض وفي دونر وما خدش كده الحاجات دي او خد بس بياخد الحاجات اللي هي سبيسيفيك للانتجين بتاعته ما يقوم يعملش انبول خلاص تاني واحده اللي هي زي ما قلنا هي اخت السي ام ال ولكن هنا العبنورماليتي وضح ده الاربسيز. يعني ستنسل دس اوضل. هالبنفلزل ثلاثة ميجور هيمو بويت لكن منلي الاربسيز والهمو بروبين <تصفيق> والهيمو تفرين هم الافكتوز. الارقام اللي موجودة هنا دي مش دي اللي هنحفظها. هنحفظ الانفلسفكيش. ده اللي بشوية. طيب. البوليسيسيميا دي بنقول على أبسوليوت أو أبارن. مليس بوليسيسيميا بس هو ishab, دي انكريز ريد سيل ماس وات تبع المايلو جلوريفريك لكن في اذر تايبس من البوليسيسيميا مش زي السكندر. السكندر يعني هي عنده disease. Disease هو اللي زاوي لكن رافلي بنسمها ايزر اغسوليوت او الابارنت. الابارنت دي يعني هو الريد الممجلوب المنمتوكريكو الاربسيز نورمان. لكن حصل ايه؟ البلازي او البلازما غوية مقال لأي سبب. فيبان اعكرنا الريلاتيف للاربسيز انكريز وهي مش انكريز ولا حاجة. الابسوليوت بقى اللي هي فعلا فيها انكريز في الريدس الماس والحاجات دي. وديه اللي احنا بنسم ايزر برايماري او ساكندري واحيانا نقول اديو باسي. لو هي مش تقع تحت البرائماري اللي هي تبع الميرو في البرائماري الميرو في البرائماري بيبقى دي, دي, دي البرائماري خلاص؟ لو ما تقعش في البرائماري وما فيه سبب هي من السكندري بيكون عليها ايه؟ ادي بس يعني مش معروف لها سبب دي زي ما قلنا السكندري بقى بنقسمها ايزر اي بي او دي او يعني ايه مش احنا عندنا اللي بيعمل السيموليشن للار بي سي هو الالستروكوايتر في السكندري دي في ديزيز هو اللي عمل الانكريس في الار بي سيز والحاجات دي طيب الديزيز ده ممكن يبقى معتمد على اي بي يعني هو بيطلع الاي بي او يعني زاد وهو اللي زود الار بي سيز وما شابه او اي بي يعني الاي بي او في حاله ولا زاد ولا اي حاجه ومع ذلك في زياده في الار بي سي واللمفوسيت والريتس خلاص هنشوف مستني كل حاجه ونقوم نحفظ ان هو ايه الابسولوت زي ما قلنا تحتها البرايمري والسكندري والاي دي بس البرايمري دي اللي احنا بنكونها انديتس دلوقتي السكندري دي اللي هي الاذر ديزيز ايظهر ان هي زي ما قلنا اي بي او في بنتال كريستوسيتوزيس سيكندري تو ديكريست تيشو اوكسجينشن اوكسجينشن ده زي العينين بتوع اللنج هتدو مشكله في اللنج مفيش اوكسجين حصلت لهم هايبوكسيا فيقوم ايه يعملوا سيموليشن الهايبوكسيا تزود الاي بي وتزود بعد كده الار بي سي RBC, الار بي سي والميتكريت والحاجات دي نحفظ كرونيك لنج ديزيز ولازم يبقى كرونيك لان لو هي شويه هايبوكسيا اديوت ما بعد شويه هيروح وهيرجع طبيعي فلازم ان هو ايه كرونيك لونج ديزيز او الساينوتيك كونجنيتال هارت ديزيز بعض الاطفال عندهم حاجه اسمها بعض الادنورماليتيز في الهارت بيكون عليها ساينوتيك بتعمل ساينوزس وكونجنيتال هارت ديزيز يعني موجود بيها الناس اللي عايشين في الهاي االتيتيود على طول او وقت طويل بيبقى عندهم ريسروسيتوز عشان كده لما بتيجي عيان عنده انكريت الهيموجلوبين يراقب في الاول حاجه بسال عليها حاجتين لو هو سموكر ولا لا وهو قاعد فين لو هو قاعد في الاماكن زي طايف مثلا او ابهه والحتت دي فدي ممكن اوريدي يبقى عندهم زياده في الهيموجلوبين والار بي سي هو سموكر برده السموكنج ده بيزود الار بي يبقى دول الحاجات الايه المهم ان احنا نعرفهم في حاجات في الهيموجلوبين او في الأنيميا تسكيل هيموجلوبين زي اللي احنا خدناها في الترم الاولاني كان من ضمنهم حاجات بنحنا تزود الار بي سي في الهيموجلوبين لكن ما يعني هي جاست الدم يا هيموجلوبين هو بيسهمون بتعمل الادنورماليتي يبقى اهم واحده الكرونيك لانج والسينوتيك هارت اللي عايشين في الهاي التيتود لان دول الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها الريسروسيتوزيس سكند نتيجة انكريز في سيرم اريثروبويتين في بعض الناس عندهم تيومر زي بتطلع الإرسروبويتسك. في بعض الأورام بيطلع الإرسروبويتسك. أهمهم الاتنين الأولانيين دول. الهيماتومة وليوميوم. فلاص؟ أو رينا الـ diseases زي رينا الـ c c c c c c c دول الـ A-B-O بيطلع من الكلة؟ طبعاً. فيه كارسينومة أو C-C-C-C-C-C-C-C. الـ Dr. Argueul دي. احنا بس نحف وفي A هناخد اول اثنين واول اثنين. خلاص؟ علفتوا عليهم؟ نيجي بقى للبرايماري. البرايماري ده اللي هي فيه البوليسيسيميا بيرا اللي احنا هنجريسها. اللي تابعي. M, B, N. خلاص؟ فاميليا تيمان لاش دعوة زي ما قلنا الريلاتيف ده نتيجة اول. قلنا عليه السود وبوليسيسيميا نتيجة البلازما بنيام الواتفور زاكوز. نجمع للاب فايندينج في البولي سيسمي أبيرك. تبقى قباها اللي بتاع البولي سيسمي أبيرك. أول حاجة هموغلوبين وليهما تكريتو الـRBCs أن توش الريكسي الـVolium Increase. ممكن بقى ليتروكو شوية زيد. إيقليكو شوية زيد خلاص. لكن بقيت الفايندينج زي التنين. زي بتاع السيئمة اللي سيرم بتوركو والبيس والباين للبروتين حيزيدو. البول ما راه يبقى الحالفة جسيلول والوسترالين الجروس. هنا شايفين ان الهيموجلوبين دي ليه يا اما لو يا اما هو نورمال ما ينفعش انكريز لو انكريز بقى سيكندري اي حاجه ثانيه خلاص يبقى لازم الاول اثبت ان الارثروفايت مش هو اللي اللي بالاحمر ده بقى ده بتاعها فكريستيم الفلاديا بتاع السي ام ده جفتو ده الفلاديا بتاع اللي بيحصل فيهم مش في, في يعني ده انا ان هو زيه لد بص جينيسيس اسمها ال2 ميوتيشن ده موجود في اكتر من 95% من العيانين لو مش موجود ما اقدرش اقول بليسيسيم خلاص ده هناك لو ده مش موجود ما اقدرش اقول سييم الحاجات الثانيه are increased and independent of added يعني انا لو خدت بتاع العيان ده وعملت لها من غير ما احط اي بي او هيحصل لها جروس فهي على الاليسو هذه الاشياء في البولي تراسيه اه البولي سيسيميا بروفرافيرا اللي هي البرايمر اللي هي مريره بروفيت نيوبلازما البلازما يوريت اللي هو الميرك اسيد يعني والال دي اتش ده طبيعي كل الحاجات اللي فيها سيلف استراكشر خلاص الكروموزومال ابيرماليتي مفيش حاجه سبسيدي. هو السبيسيفيك ده رقم 7 و6 و7 في ورقم 1 دي هتقول اصلا ان هي بوليسيسيميا خلاص ده الو او 2008 ده اللي احنا هنقضره الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعه الجريسيسيميا فيرا او البوليسيسيميا روغرافيه في ميجر وفي ماينر الميجول إيه؟ الهموغروبين والريتسين ماس والعرب لو المواصفات بتاع الهموغروبين دي موجودة والريتسين ماس مع الجكتو ده نقض فوردي نور خلاص؟ المينور إيه؟ البولمار فريلينج فها ما هي موجودة في السيميل صب نورمال إي بي قوليم ده ما يمكن في السيميل السيم مبقى شخور فارق ممكن بقى فيه أظنرم عنه في السيميل أيضا صب نورمال أو نورمال الديجنس الاسترويد كولوني زي ما قلنا كده ان هو الكولوني بتنمو وزاويه الاي او خلاص طيب عشان اشخص بقى ايزر تو ميجور يعني الاثنين ميجور دول موجودين او الفيرست ميجور من الماينر ليه الفيرست ميجور لان دي اللي هتقول ان هي و من الماينر دلوقتي اصلا كل الناس لازم تعمل ده لما يطلع بوست ده اللي هي البولي سيكس خلاص ديت جدا بالله اختلافات في الارقام دي لما نيجي في السكوبنج ونيجي في الارتيود والحدات الثانيه صندوق الوحيد اللي احنا نعمل الجيكت خلاص هناك ليه بيقولوا تو تو ماينر ممكن عليها هم في بلادهم في التعبير يعني ممكن الواحد لو هو سموكر بيقول لنا سموكر بتيحنا عندنا او قصصنا لو هي في ميل. لو هي في ميل وسموكر مش هتقول لك ابدا اني بنمي بسموكر. سعر؟ وهنلاعي اللي في باحة ولين نفسك عشان كده بنالجأ لده. ثلاث؟ لكن هما عندهم عادي بسموكر ميل ميل ميل فبيبقى الحقائط دي وضحة. فممكن ياخدوا رقم واحد مع كلين من الايه؟ من المياه. ثلاث؟ ده ليس للحفظ. ولكن بوريكم زمان كان في جروب كده عملوها للبوليسيسيميا اسمها بوليسيسيميا روبرا رو فيرا ساينتيفيك جروب كما شغلتهم اما شغلتهم كده عملوا مساجستشن للبوليسيسيميا في ال ام والاي تي اللي هي الحاجات بتاع المايروبلازما دي الكرايتيريا بتاعتهم بعدين ده الدي او الفرق ما هنحفظ السلايد اللي دي اوكي بس بوريكوا يعني ايه هنا شوف هيعمل أكسر بس الشيش هكير على سلين ويدور على سلين جدا وفي الآخر ممكن فايترقاشي من السبون الأرقام بتاعتي الاتس الماسي اللي تاكتلين في فضن ده نور ده الشاكتور النو ماشي ذا ترانزنت سيجنال سيل سيرفايفال بروليفرشن اند ديفرنششن ترانزنت يعني وقت ما احنا محتاجين يعمل السيل سيرفايفال وبروليفرشن والديفرنششن الميوتييتد بقى ما ملوش دعوه الا ترانزنت اللي بتعدي عمال على بطال هايبر سنسيتيف اند بيرزستنت سيجنالينج سيجنالينج بروليفريت ان ديز اوردر كل السيلز اللي خلاه not responding to the general rules بتاعه ان هو نوقف الماتوريشن او الدفرنس لكن في النورمال ان هو بيبقى حاجه لما حصل لا ما بقاش ترانزنت راجل شايفين كل دي ايه محتاجه بقى قسمه مشوار سريع يعني شفتي الكل دول دكتوره انا دكتوره هوزه اسئله انا دكتوره هوزه اللي قصاد اللي جنبي بسعدته قفل عليه وقعد الدكتور ناسين تشايفين هنا عدد قدية الـ اللي بيحصل في المنطيوليز عشان استفتباعش هنا شوفوا دي سموه أصلاً جاكتو ليه ده جاكتو ليه عشان يشكل بشان واحد <تصفيق> بسيطو ليه كده دي عاديش في بسيكيلي عنا راحنا جاكتو ليه ومسلا ممكن عشانهم يقولوا عليه جاكتو ايه بيقول ايفن بالبولي سيسينيا فيرا لو اور نورمال على الزهر كان زمان ما فيش جاك تو ده اللي فيه من البرايم من ده الفرق بين البولي سيسينيا فيرا والسكندري بولي سيسينيا هنضيف على ده فنحط هنا بوزيتيف <تصفيق> وهنا نيجاتيف هنضيف الجاك تو هنا هنا بوزيتيف هنا وهنا هيبقى بوزيتيف في البوليسيا فيرا ونيجاتيف في الايه السكند اللي هو الجاك تو نيوتيشن في سايدورو لا لا بنعمل ده ده الحاجات اللي هي بتاع السكند قلت تعالوا نشوف ايه هو البروبلم. صرنا سايتوس 60 كل الجزيره عندنا من اسم برايمري شكل خصوصا من ماي فالجيرال مري دي ان او to to كل الناس اللي تايلين سبلين لما نيجي نعمل لهم سي بي سي بنلاقي البليت كاونت انكريس خلاص والكاونت يعني هو لسه هنلاقي الكاونت <تصفيق> عالي يبدا يقل شويه بشويه لحد ما يوصل للنورمال او يفضل على ابر نورمال عشان الاسترين كان اوريدي هو اصلا مش مش <تصفيق> وده ال-WHO بتاع ال-E-T. الكاونت بتاع البريتلت لازم يأكتر من ربا مئة وخمسين ألف. كان لها جوج زي بتاع البوليسيسيميا بالصبت. فكانوا محددين الكاونت وفيها سبتمائة وخمسين في ال-Essential Throne السيسيمي. اللي عمله ال-WHO هو أقلل الكاونت بتاع البريتلت اللي يبقى أكتر من ربا مئة وخمسين ألف ونبدأ بعد كده لما أعمل البيوكسي هلاقي المهنجاز فيها بروليفيريشن ولارج وماتور مورفولوجي يعني الشكل بتاعها طبيعي بس كل الحبيبات كتير وحجمها اكبر من النورمال الحته دي مهمه لان دي هنفرقها بعد كده في الفايبروزيس الميجاز هتبقى كتيره بس ادمور هنا الميجاز كتيره ولكنها نورمال ما فيهاش ادمورماليتي ويز ليتل جرانيولوسيتيك اور اريسترويد اكسبانشن يعني مين الاكسبانشن واخد الميجاز بس لكن الارسترويد وايت فيه مجموعة بس نزايل مجموعة، خلاص؟ دكتورة؟ نعم؟ نحن <متصفيق> سيدي <تصفيق> عشان يفرر ببين وبين هاش؟ الفيبروزيس بان نوت ميتين دهبتش او خرائتيريا فور السي ام مال ولا البوليسياسيميا ولا الفيبروزيس ولا الميلوديستفريزيا أو أثر ميلويد نيوجلازمي، يعني ايه؟ يعني أنا لما عملت الحاجات دي لقيت دي موجودة دي موجودة، دي موجودة، أنا إبعا ما فيش السي في في ام مالي الج ممكن يبقى موجود بس مع الفين دين جديد بحمسين فلمائة من نوعهم يعني. ال-ET فيها ناس فيهم اللي موجود. موتيشن. لما مش هاضر إكسيكروز. ما لكن إيه اللي خالي نعملي إكسيكروزن. الأرقام بتاعت ال-RBCs والهيماتوكريت هي اللي هتقولي لأ دي مش قولي يسيسيح. خلاص؟ ال-Five في ال دي هتقول وفيه حداد تانية في ال-State. ال-MDS هناخروه ان شاء الله بعد Demonstration of eject two or other clonal marker or lack of evidence of a secondary illy hey active thrombocytosis. يعني ايه؟ أيضا ان انا عملت او ان انا لايه other clonal marker. عملت الكلم طيب لقيت ان فيه clonal او ان انا exclude كل secondary. دورت على كل الحادث بتاعت السكندري مفيش حاجة تعمل thrombocytosis. فديت يبقى primary. طيب عشان نشخص بقى لازم ميتينجي فور ميجور كاريتيري يعني لازم الاربعة يقولوا موجودين عشان أقول إن دي إي تين خلاص؟ ما يمتعشي واحدة ولا اثنين ولا تلاتة لازم الاربعة يبقوا موجودين عشان أقول إن دي إي تين الكلاميكال بريزنتيشن بتاعها ممكن أصلاً تبعي اسم يعني قوله مكتشف عند الروتين إمبريستيجيشن سبعك نيجي نشوف الاسمير بتاعتهم هنلاقي بريكس كتيره ولارج ممكن الاقي في التريفرال حاجه اسمها يعني حتت من الميجيكال سايت بليز تيست ممكن تبقى نورمال يعني في شيء حاجه تقول ان دي لو عملنا ممكن نلاقي مفقود في 50% من العيانين 50% منهم نلاقي فيه ميليتشن. للاب فايندين هنلاقي مني سرومبو سيكوزيس الاثر ايه ما قلنا كوبا انكريز بس مني الكونت في الايه في البلايس هيعد ربا مية وكمسين الف بس هو دايما مش بيبقى ربا مية وكمسين الف بس ما ممكن الحاجات التامية بيزو الازينو سلايب انكريز مارك وهي ايبرفليزيا للميجاس في الكم مارك شوف شكلاه كده كم نورها اتكمل الكتاية موجودة شوفي بتاع الاست كل دي بيفيس كل دي كل دي فايل و تيب ليكس دي احنا بنتعال عليها فايل جاين. ودي جاينت او لافر ده شكل البريفنت ايه شوفوا ان ده البول مارك شكل الميد بتاعته كل دي ميد شوفوا النيوليشن بتاعها عددهم كده 1 2 3 4 5 6 7 يعني كتير معايا بالشكل ده بلس كل ميد ثانيه ده شكل فين كامل ريت اللي ده بيكون ماركو يوسي عندنا فرقه حاجه يعني انكريز بميجز ونورمال ونارج وبيوليت اهو عدوهم بقى كل دوت كل دوت الطبيعي ان انا اشوف واحده او اتنين في الفيل الواحد دول اتنين الديجنوزز زي ما قلنا هبناءتازن بالWHO فايندين اللي انا قلناه خلاص يبقى فيهم كلهم هنحفظ الWHO في الامتحان هجل الديجنوزي بتاع واحدة فيهم ايزر اي اي اي اي اي اي اي فيهم المطلوب ان انت تقولي الديجنوزي بتاع الWHO لما قولت الاب فايندينج يبقى اختاري بقى حدث من دي موجودة بس لازم الارقام اللي تكريبيها تكون اكوردين للWHO خلاص؟ ما تكريش ا ابنه كله نو ايفيدنس نو ايفيدنس يعني لازم اكسبلود باذن الاربعه اخواتها <تصفيق>